أعوه الله إلى الشيطان العديم بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم ZANG EN MUZIEK فلنحيينه حياة طيبة ودمجينهم أجراء بأحسن ما كانوا يعملون لَتُنْشِي يَنُوحَ عَلَتَمْ قِيلَ لَنْتَ أَنَا نَجِدُ أَنَّهُ مَا يَرُكُّ من عامل صالحا من ذكي فَلَا نُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي I'm higher الشيطان العظيم الله الرحمن الرحيم Ja, water Wow. All uh right. -huh. What's that? Ja, dat لا دين للشيطان ومريد بسم الله الرحمن الرحيم قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد ونمر إليه فعول En بل انتم من هذه اجئكم ارجع إليهم فلنأتي أنهم بجنود لا قبالهم بها ونخلج أنهم من هذه النترى نجل معناتك به قبل أن